فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون اليسين ولا تحافظون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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له المكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئن إرجعي إلى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي ودخلي جنتي.